بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على خير خلقه صلى الله عليه واله وسلم وبعد فانه يسرنا في دار المنار ان نقدم لكم المجموعه الاولى من هذه السلسله في رحاب سوره الاعراف الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم صاتيم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون عليك في الأرض وجعل أهل هاتعا يستضعف طائفة منهم يدبح ألماءهم ويستحيل نتاءهم إنه كان من المبتدين في رحاة سورة القطة لصديرة الشيخ أبي إزحاق الحويني والآن مع الشريف الأول ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلك لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه من دجعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار سورة القطس سورة مكية وللقرآن المكي خصيصة واضحة وهي أنه يقاطب القلب ويختلف الوجدان آهلاً خادث القرآن المكي نفسا من فترة. لانه يطلب المجدان هو وقد في الضمير إنه يتكلم عن الألوهية وعن الغذوبية ويبلد اسماء الله عز وجل ويري العبد اثر هذه الاسماء في نفسه ثم يأمره أن يتجذر في الكون ويوظف كل ظاهرة فيه فيربطها باسم من اسماء الله عز وجل سوره القطط هي حذاء للغرباء والمستضعفين نحن في امس الحاجه الى هذه السوره والى فهمها والى تدبرها كلها مكتية غير ايه او ايتين تناجع العلماء فيهما وربما ياتي السلام عليهما في موضعهما ان شاء الله تعالى لكن القران المكي سلوان روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال دخلت مكه لحذاء اثار بد، وهذه الخطه حدثت بعد موقعه بد. فذهب جبير لفداء الأسرة وبطبيعه الحال كان شاثرا شواف المدينة في صلاة المغرب فذهب إلى المسجد فإذا به يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من سورة الطور من أولها قال حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخائفون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوكلون عندهم الفجائن ربك أم هم المخائفون قال فكاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير وهذا مسرك جاء لفباء الكفر جاء منكازا إلى هؤلاء الكافرين يجديهم أم خلقوا من غير شيء قال كاذا قلبي أن يطير وانت تنظر في اتياس الآيات يطير القلب فعلا لقبط ان تتررت خمس عشرة مرة أم يقولون شاعر لتربط به غيبا منوت انتربطوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله انسان صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون هل عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيظ فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون هذه اللفظه ام كانها وقده في مر الضمير الوطني؟ خمس عشرة أمن تتكرر في سياك واحد حق لجبيل أن يطير قلبه هذه مظاهر عبوبية التي لا ينصرونها ولذلك ختمت هذه الآيات بقوله عز وجل أنهم إله غير الله هذه كلها مظاهر عبوبية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 فقل أفلا تتفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصلاة فأن لا كذلك حق السلمة ربك على الذين فتقول أنهم لا يؤمنون كل من من فرشائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد فيه جواب واضح لكن مستكل لكنه واضح في النفس ولذلك لم يأت به قل هل من سواءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده لا يقول قالوا لا من هذا واضح جدا لا ينادعون فيه وهذا أبلغ في التقريح قل هل من سواءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده الجار المستقر لا طيب خذ الجواب الحق قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانتم فتولوا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق الجواب لا قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يستمع امن لا يهدي الا ان يبدا فما لكم كيف تحصلون هذه هي طريقه عرض القران لتوحيد الربوبيه يستفيدها سلما الى توحيد الالوهيه يعني الذي يملك كل هذه المخدرات اليس هو الاحق بان تصرف اليه العباده شراك الايات شراك مؤلم لذلك جبير الملحد الى المشركين يقول كاد قلبي ان يصير وفي رواية البخاري في كتاب المغازي قال فكان أول فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أول الآية قال بسياهه أم خلق من غير شيء أم هم الصالحون واحد يقول طيب هم يقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق وحده ما قال واحد من المشركين قط أن آلهتهم فاركت الله في خلق السماوات والارض ولا في خلق شيء فلماذا يسالهم الله هذا السؤال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخارقون تعرفون أقوى الفجة التي يعترف بها الخط لكن تقوى الحجه إذا نطق بها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول لا بل خلقنا الله فيثيل عليه الحجه من لسانه من اعترافه والاعتراف سيد الأجل لذلك جاءت هذه الآيات بهذا النساء هذه خصيصة القرآن النبكي فإذا آمن العبد كان القرآن كله يحمل هذا الخصيص من سياع الاذعان سنة الف وتسعون نظرت الحكومه الامريكيه الى الشعب المفصول من اثر الخمر فارادت ان تحرم الخمر فبدات تمهد بدعايه واسعه وانفقت خمسه وستين مليون دولار في الدعاية واستعالت بكل خبير في مجاله، وصبعت ستعة آلاف مليون ورطة أبحاث عن نظار الخمر وأن فقط عشرة ملايين دولار تجهيزات لهذا القانون ومع نهاية ألف وتعالى وثلاثين بدأ تنكيب قانون منع الخمر سنة الف وتسعمية تلاتة وثنتين في مطوعها يعني بعد عامين فقر بدأوا يرصدوا هذا القانون ما له وما عليه فكانت النتيجة الفاء خسير وخمتمائة الف مسجون ومليار دولار خسارة واربعة ملايين دولار كوبرت ولم تتطع منع الخمر، والصرة في آخر سنة الف وتتعونية ثلاثة إلى إلغاء قانون منع الخمر. قصر هذه الصورة وانظر إلى هذا الجيل الفريق يقول أنت كنت أكفي أبا قلحة ومعاذ ابن جذب وأبي ابن ساعب جماعة من الصحاب الخمر إذ جاءنا جائم فقال إني الخمر قد حرنا قال فوالله ما, ما قالوا نسأل فقال أبو طلحة قم يا انس أرس الجرام كلمة واحدة ها اجتنبوه كانت أقوى من قوة الجيش والشرطة اجتنبوه إننا الخمر والليس والألصاب والأجلال رج من عمل الشيطان فاستنبوه كانت الخمر عند العرب كالماء كانوا يخزنونها يشربونها كالماء عندهم ادمان حقيقي مدمنوا الارض الان عيال شويه عيال بالنسبه للعرب مع الخمر مدمن تنزل ايه واحده فيها لفظه واحده فاجتنبوك يقول قم يا انس الف الجرار ما يقول لعل واهم يريحون اموالهم مال اسيل غالي عندهم كم من رجل اراه يدفن فاقول يا اخي التدخين حرام لا يزدرك التدخين واعظك يسهم وينفعك ونقيه هذا العلم من اصبوك قال اكثر في درتي يعني يشربهم يا هذا من هؤلاء ينسل لهم والله لقد شعرت بجمع السكين في عيني يوم الاثنين الماضي وانا راحلها ومنتقبات يخرج من حديث صنعاء ذهبنا ل لشم النسيم ومنتقبات أيها الغرباء ليس هذا عندكم هذا عيد النصارى واليهود تكثرون فوائد المشركين كم نصراني خرج في هذه الحديقه في هذا اليوم لا يشكل نصف الانف لانهم لا يشكلون الا هذه الحقيقه فعلا الحدائق كلها لا الاعلى من المسلمين والمسلمات هم مدينه الغرباء هؤلاء يشعرون بغربه لذلك لا يمكن لهؤلاء الغاصبين هذا ليس عندنا كان اولى بهذه الصائفة التي تحمل شعار الغربه انها تترك هذا اليوم لا ياكلون فيه المقاعد التي تعكر عاده لي. لا يكون فسيط ولا يكون بيض ولا ياكلوا اي شيء كنوع من المخالطه لهؤلاء المشركين وهذا كان يوم اثنين فلو صاروا يوم الاثنين المستحب لاحرجوا ادري ادري الصيام يوم الاثنين وادري مخالفه المشركين لكن يقودوا كثيرون سواد المشركين في يوم عيدهم لايت الرساله تلفك ذلك بان الله لم يكن مغيرا النعمه الانعمها على قوم حتى يغضب ما كان سوره القصص سوره بتحافل المستضعفين الذين لا يجدون لهم مكانا في الارض حادي مخلص السوره بداياتها مؤثره قاسي النيل تلك ايات الكتاب المدير نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة المأمن ويستحي نشاءهم إنه كان من المسجدين هذه الصورة المظلمة الجائبة لغني طائف ثم قال الله عز وجل ونريد عَلَى الَّذِينَ للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريت العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعين السورة الوحيدة التي تعرضت لذكر ميلاد موسى في سوره الخصر وكرر ذكر موسى في القرآن كثيرا لكن في المحاددة بينه وبين فرعون أما ميلاده وكيف تربى فانفردت هذه السورة به وهناك توفئة لهذا الميلاد وهو ذكر الاستبعار يعني ماذا تريد السوره استبعار ورضاع ايها الغرباء المستضعفون تريدون ان يمثل لكم ابداوا في تربيه اولادكم من الرضاع هذا ما تريده السوره مستضعفون وأوحينا الى أن موسى نرضعيه يفارسون في أعيان الزفرة مع اولادكم هذا جيل يمكن له الجيل الذي يخرج يفارس في أعيان الكافرين يمكن له لا لا يمكن لهذا الجيل حتى يكون عبدا لله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريسا جاءت بخيرها ورجلها فحاسوا الله ورسوله يوم بجر نظر إلى اصحابه السلة المتضعفين وهو يقول اللهم إنهم عاله تحملهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم عراس فأذكر ثم قال اللهم من فهمت هذه العقابه لا تعبد في الارض يعني إيه؟ يعني هؤلاء وحدهم هم العباد فماذا لم نقص لانهم عباد اي دين يبحث عن التمثيل لا بد ان يعي هذه الحقيقه لذلك كانت تنظيف الأولاد في غايه الاهميه لكن حق النوع من الارتباط الجماعي عن فعالين الاسلام الكباب جماعي والكواب في فتى مناحي الحياة بدءا من العطيب من ترقيق الله عز وجل حتى العاملين للإسلام كثيرا منهم انحوق عن جازة الكبيل وهو يريد أن يفهم الإسلام والله عز وجل أن بشيء واحد قال فاستقم سماء ونرجى ولا يضرك النتيجه ان السنوات في اعمال الامم لا تفكر شيئا كثيرا عشر سنوات مئة عام في اعمال امم هذه كلمه البصر لكن مطلوب الاستقامه استقم كما امرت ما ضيعنا الا العواطف الزياده من الجهله بسبل الله الكوني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سبيل العاصفه يوم الفدريبية والنبي صلى الله عليه وسلم يوفى إليه وإذا أراد الله إذن عبد أدله بما يريد والله عز وجل فعلت لفرعون هكذا رب فرعون الذي أهلكه لذلك أقوى الطبنات الذي يبيؤك من مامن اقوى الصدمات الذي يبيؤك من مامن فلذلك الله عز وجل لما ذكر حسره المشركين قال عنهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله لانه يقول نحن أبناء الله واحباؤه فبدا لهم من الله تبارك وتعالى ما لم يغفر لهم على ذلك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم ان كيدي متين فاعرف لماذا هي اقوى الصدمات لانه يفسح عزم القلب فيكون أقوى الصدمه أشد من الضرب وهكذا طبيعه الصدمات حتى لو بالفرح لو بالسرور يفتق عجم الخلف ويزيل العقل عن حينه وقد يتكلم بكلام خلف ساقف وخيمة له هلم تر إلى الرجل الذي نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بلده ثلاث الصحيحين والنقض لنقض قال صلى الله عليه وسلم والله لله افرح بتوبه عبده العاصي من احدكم بارض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه نال استيقظ لم يجد الراحله بحث عنها حتى الف منها والقن الهلاك فقال ارجع الى مكاني وامور فرجع فاذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه وهو قد الحن الهلاك فلما رأىها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح لأنه عال الهلاك هلاك ودفتت قلبه فأخطأ في نفذة الشفر أراد أن يذكر فقال سلام الخفر اللهم أنت عبدي وانا وابضع ولذلك الله عز وجل لما ذكر ما يتعرض له العباد من المخالفات وانهم يغتكبون من يأمر الله عز وجل به فنجبهم الى تكوره ووعدهم بالفرج لكنه كافاءهم فقال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من هذا يضاعف الفرع الله جاء من حيث لا يحتسب هذا الرجل فالله عز وجل لما اهلك فرعون اراد ان ياته رب له موسى وكان موسى سببا في زوال هذا الحكم البغيض حكم فرعون مراعاة السنن السونية ايها المستضعفون الغرباء ضرورة لتخطي هذه العقبات كل يوم تطالعك الصحف بما يخطي تنسبت طيب اليوم الصحف بتقول ان مئة وخمسة فصل اوامئات الجرح في لبنان طيب فنسلت رجلا على رجل وننتظر مؤتمر ثلاثا في مقابل هذا المؤتمر الذي هو ترادق عزاء لنعة يهودي قتله في مقابل هذا المؤتمر الذي هو ترادق عزاء لنعة يهودي قتله عندنا مية وحنسة وفي مئات الزرق فمن فوق النتيجة معروف النتيجة معروف لا مؤتمرات ولا ترابط عزاء لان هؤلاء كلهم رعاع سوق لا قيمة لهم منتهى الذل والاستضعاف ان يجاهر عدوك بعداوتك ولا تستطيع ان ترفع يدك بل لا تستطيع ان تحدث نفسك بالانتقام لاننا وصلنا الى درجه انهم يرون ذا في اعماقنا ويواكدوننا عليه في فترة التضعار أجدت لما عارف صحابة الأوائل في مجدد والسبب نوعية الغريب كان الغريب الأول عزيزا معتصما بالله عز وجل لذلك فقدت قريب ان تفعل معهم شيئا عجبوا أن يتعنوا معه خيئا وهم العبيد ما استطاعوا ان يحركوا منهم قيد المنى ولا أن يأخذوا منهم اعترافا هذا هو الفرق نحن نستضعفون لكننا نلعب ونلهو الا تعد العزة لعدو لكن اكل الشريف انت تنظر الى عداوه الشيطان للانسان وانظر الى موقف المسلمين من الشيطان وقال الله عز وجل في حق عداوه الشيطان في القران المجيد ان الشيطان للانسان عدو المبين. مبين يعني عداوه الغامضه لا تحتاج الى اقامه برهان ومع ذلك افتتخذونه وذريته اوليائه من دونه وهناك عدو مع هذه العداوه الظاهره الجيده انظر الى هذه الصوره لا تستغرب من الصوره الحاليه مع عدائنا، التمكين يحتاج الى هذه السورة تناولت أكبر على ميل من أعلام الفساد في الكرة الأرضية من يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يكون المسيح الدجال أكبر على ميل من أعلام الفساد سرعون وقارون قارون أغناء الأرض جميعا من يوم لا يملكون الفتحة التي كانت في جايز قارون كلهم يلعبون في الفتحه التي كانت عند قارون لم يكن حاتم على وجه الارض الى العلم الذي حظي به فرعون انه عبد ان فرعون عبد قمه الحبه وثمة العظمه فماذا كانت نهايته وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينشرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من فَلَا فماذا كان في وَجَعَلْنَاهُمْ وجعلناهم يَدْعُونَ يدعون النَّارِ النار ويوم القيامه لا ينشرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين هذه هي المكيده ثم قارون فخفتنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لما نزل هذه السوره كانت ردا على قولهم وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخصص من الارضنا لا لكم اسوة في هاورين مستضعكين ما كانوا يملكون مع فرعون لسانا ولا يدا. قارن ايها الخرطي المستضعف قوة ابي جهب وضطه مع قوة فرعون لن ذلك ومع ذلك ممكن للمستضعفين وكان مالك فرعون كما تلوت عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر والله عز وجل ذكر النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان الذي فرض عليك القران مرادك الى معاذ يعني سيمكن لك كما مكن لهؤلاء المستضعفين وكانوا لا يملكون مع عدوهم لسانا ولا يدا ربط الاحداث بعضها ببعض حالتنا كحاله بني اسرائيل لا نملك مثالا ولا يدا وحتى اللسان يرقونه كمثلت ثلاث كلمات كلمت هو يقول نجد وننكر ونحن بنبني مفاعلت و هي ها هناك فرق نحن نعيش في الحقبة اليهودية واجعلناكم أكثر نفيرا إذا غضبتم غضبت لكم كل ملوك الأرض هذه حقبتهم فنحن لا بد أن نعد العزة للعودة مرة أخرى نحن العباد الذين سيستخدمون الله عز وجل لنسومهم سرع العذاب أدى احتجل الهتمان بالولد من الرضاع بيوتنا خرج منها الجد اغلب البيوت تعيش على المصالح من مصرحة الاولاد فقط اين ذهب الحب واين ذهب الوزن الذي كان في بيوت المسلمين الاوائل الرجل يكره المرأة والمرأة تكره الرجل طيب يأتي لماذا تعيش مع مرأة تكرهها الاولاد وانت لماذا تتجرعين كأسى الظلم الاولاد طيب ولد يرى اباه يطرد امه ويرى اما تسكن زوجها ذاك اللي يمثل له هذا في الكهف لا انتقالكم ربما كان اهلا ليست هذه الاجيال هي التي يمثل لها رجل ارعن احمق يكون لزوجته الغضب والله تريدين الذهاب لبيت ابيك؟ انتي تحوس زمن وخلداله بالك طلق مرتين فتقول له انا لا اذهب الى بيت ابي الا متطلقه قال فانت اذا طائعه ثم اجي يجري انا يجب مخرج الاولاد اولادك الجامع وبنتي على وجه الزواج هل يوجد مخرج بمساعة البساطئة اذا فانت صار دي بيوت هذه بيوت تخرج ذرية تواجه بني اسرائيل جماعة الذين لا يمسون الان الا بالقبعة الصوداء فوق رؤوسهم اعلانا للعقيدة اليهودية هذه بيوت وجماعة في محنة العظيم نحن نساق الى الهاويه التمثيل لا يكون إلا باسر مصنائمة رجل يعرف لماذا خلق، المرأة تعرف لماذا خلقت عبيد لله عز وجل هذا هو الجيل الذي يمثل له بعض الناس لا ملي أنني أقول هذا الجيل لا يمثل له هو لا الجيل القادم قال إنك قلت أنك يمثل الجيل الثالث أنا لا أتكلم عن غيب ولا أعلم غيب لكن المستقرئ للسلم الثابتة الكونيه ربنا قال يمثل الجيل الرابع او الخامس انا متفائل لما اقول يمثل الجيل الثالث انا متفائل اقول لك لماذا انا متفائل جيلنا رابع الهجومه لان عادى انا شربوا جميع الهجائز لكانوا يغذوننا بالخوف والجبن حتى كنا نعتقد ان لهذا الحائط اذن حيث له ذات نحن نشيد بهذا الاعتقاد كنعيش مهمتنا في الحياه نأكل نحط لقمه العين غارقوا فينا هذا وانت لا تصلح الكون فتضاءلت انفسنا الينا وظننا اننا لا نسوء شيئا. لا نغيره؟ وقد غيره رجل. مما لا نغيره. الينا انفسنا وظننا اننا لا نسوء شيئا نحن كالانعام. وندرفوند خلص انا اللي مهور الصوت اذا انا لا اسوء شيئا طب كل ده كل ايه؟ اه. انا لو سويت شيئ أليس تجد وظيفة الأنعام؟ هو الظهيل ليفعل اكثر من هذا؟ ما هي ليه وظيفة الأنعام؟ خرج لهذه السفاجة ضعفاء لا يمثل لنا فدارتنا الله بمثل أدارتنا شيئا من الإسلام بدأنا نحمس أولادنا نحن ابناء الجيل الذي يقول الرجل لمراته انتصارك إذا لم يحمس الولد لحياته نحن أبناء هذا الجيل جيل مهزوم مكروف طيب شاركنا هذا الاستفاد لكننا أفضل من آدائنا في الجملة فعندنا هذا الضعف مغذيه أولادنا لكن ليس كما غذانا آداؤنا فأولادنا أفضل منا الجناع الملتزمين الآن في بلد كمصر اثنين مليون تان مليون اتن مليون مثلا مليون اثنين عصر طبعا عصر هذا مستحيل لكن حنقول عصر مليون رجل منفجل ويلبس يجياً منفجل لما تبحث العصر مليون عن المساكل الاسرية وعن جسية هؤلاء في تربية أجمعيهم اتخرج بعاطرة المجم يعني الدين الذي نؤمن ان يبثن له عاطرة المية من عاطرة المجم وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اعز من القليل اعرف بضؤالة العدد هذه سنه وانا ما اقول ان الانتصار يأتي بالعدد لكن يأتي بالعبودين لو وجدت كلهم كل عبدوا أنفسهم لله ينزل الله النصر عليهم طيب حال الجماهير العريضه هم القول لا يتقى بهم الجليسون يسعدون لأجل هؤلاء يمثل لهؤلاء لإسعاد هؤلاء لو مكن للجيل الثالث لكان مله من, من الله عز وجل أتتنا بغاية العجلة استدعاء يحتاج الى التمكين حتى يجين هذا الاستطاعات التمكين له ضوابط التمكين له شروط وهذه الشروط تؤدي الى ثمار حتمية ان هي الهيمنة على الارض كما انسان الله عز وجل على بني اسرائيل ونريد ان نمن من الذي يرد ارادته اذا اراده؟ ما احد وقد كان الذي يريد واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مسارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وذمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل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 استقاموا معه ان الرجوع إلى الثلاث الأول يلقى حرزا ضروسا وضرارة عنيفة بسبب إن الخروج من, من عنق الزجاجه حل الرجوع إلى ما كان عليه الثلاث الأول هل الثورات وهذه ردود الأفعال لا تمثل قتل إسرائيل هنا إسرائيل هناك لا يمثل تشكد خضر مؤقتا لكنها لا تمكن الذي يمكن ان تبدأ في تربية الولد من الصغر تربية الاولاد لا تحتاج الى عناب لكن تحتاج الى متابعة وقد اتبعت هذا عمليا واخذتها من السمن ولا أدعي أنني جئت بشيء غير معروف إنما نتخذت ما قرأ منذ بدأ الولد في الكلام بدات أحصيبه الأشجار الموظفة أشجار الصباح أشجار المساء أشجار اليوم أشجار خروج البيت أشجار كل السيار ثم أتابع لا اكثر عن المتابعه حتى حفظ الولد أشجار الصباح وهو ابن ثلاث سنوات وأشجار المساء وأشجار النوم أشجار الخروج من البيت وأمره أن يرفع صوته بها حتى اسمعه واقف له على الباب واناديه حتى يعلم أنني اتابع كل الأشجار أشجار السلم حفظ على ذلك أن أشجار السلم لا بد أن يقول الأبجار اربع أبجار على الأقل يقولها لكن أنا أقول أنت نفيك شيئا يقول بسم الله لا يقول لماذا نسيت؟ هذه متابعة يقرض هذا الولد ذاكرا متى يدخل السيطان إليه إن علماءنا أخبرونا أن السيفان لا يمس العبد إلا وهو نائم أغلب حالات المس تكون وهو نائم تدرون لماذا لأنه عبد الغالب عبد الغالب ألف سلاحه ونام وعدوه لا يدع سلاحه أبدا إن السيفان للإنسان عدو مبين فبعزتك لو غيرنا أجمعين قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم فبعزتك لا وهو نحاكم يريد ان يدخل الناس جميعا جهنم لماذا ادخلها وعده واتوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فهو لا يفتح الليل والنهار فياتي الغاصب اذا ذكر الله الامام وهو مستيقظ طيبا طيبا قال ستلاحقه بجانبه ونام فيغساله عدوه المتيقظ المتربط أن اذا ذكر الله قبل ان ينام فقد تحرج واحتضر بحذار شديد قطر اتشرك قبل ان تنام فانك إذا قراتها لم يذر عليك من الله حارس حتى تصبح حصنت نفسك وانت نائم فلا يستطيع ان يلال منك عدو طيب السيطان واصل الزكت. كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر فمتى يغتالك السيطان وأنت مستيصد ذاتك وقبل ان تنام ذكرت تنفط ملك على رأسك يدفع وعينك كيد عدو فمتى يتمكن السيطان منك تربيت الاولاد تحتاج الى مسادعة فقط لكن يكون كنوانا يمرأ ويلعب ويأتي له بالمحرمات ليستمتع بها فقط البيت بعض الإكتف تجلس كلب زبزوب زبزوب مصر إنسان عطتونك كنوان تجلس سؤال هذا الجنب جنب لا يجلس وهناك اكمل الاطفال عرائس عايشه نقول لا يحل من التماثيل المدسمه الا العروس والدنس دون الولد الولد لا يحل له دبدوب ولا عجلوب لا يحل له شيء من ذلك ابدا حرام فضلا عن انفاس بقى بفين ولا بكلب ولا بغزال كل هذا لا يجوز انما يجوز من التماثيل المجسمه العروس وللجني وجنه كده يا على راحته اول ما الولد يكبر يبتدي بقى يتنبه ان هو ده القرآن القران والذكر ويتعود فابدا يستغرب الولد انا ماذا افعل معه انا بكتبه في حفظ القران وأنا بخليه يحضر في المساجد وعمل يحضر دروس ومع ذلك ما ادري ماذا ان الغصون اذا قومتها اعتدلك ولا يلين اذا قومته الخشب أيام كان غصنا تركته ينبت هكذا ليسنا عاملنا الاولاد معامله الشجر معاملة انت يا رجل في سماء بيتك بتزرع شجره ومن الشجره تطلع ميلة كده وهي لسه فرع تمرض فيها حد وشجدها كده ما تفعل هذا إذا دلغت الشجرة البلوه بأسخنة كده تعرف تعمل عليه دي يضحكوا عليه لو واحد جاء لشجرة هكذا فرضت جنجير وحد يعدلها يضحكوا عليه الحفلات لكن ما تفعل هذا هو لسه غصن صغير يجروها بحجم وفيع ليه؟ ولكن تتطلع معدول مما لا تعامل والدة هكذا وهو غصن صغير تستطيع ان تطوعه على الصراط وتعامله معاملة الاشجار والله انبتكم من الارض لذاته اللسان ينبت في الشجر ايها المستضعفون اتركوا شيئا على الارض واغفر الله عز وجل لكم به لا ترحل الى الله عز وجل وقد توسع أولادك هذا الطبيب وهذا مهندس ارحل الى الله وقد ترث خلفك عبادا له يثنون ذكره ويصلون اثرك فإن الولد امتداد لابيه الولد امتداد لأبيه وحياه الولد حياه لابيه لا يزال الوالد يذكر ما ذكر الولد وخير ما تدعوه العمل الصالح العام الماضي حوالي اربع او خمس مدارس تحفيز في ميراث مواريث كانها نسخه بالشرذوم انا واصل به كمده اربعه اولاد يتكلموا بحق على الاباء حق ولد يخرج قبل تخزين المواريث يخرج ثلاثين الف جوليس لأنه لم يتزاوض أنا أبو يزواجكم جميعا ولو كان حياً لزواجة الأولى والزواج بيت اقل من ثلاثين ألف جنيه فقبل أن تقسمه السريفة اريد ثمن الزواج طبعاً هذا آه الوالد في حياتي يتعل في ماره لا يريد والد مرض أنفق عليه الوالد 100 ألف جنيه يأتي السليم يقول له أنت أنفقت 100 ألف جنيه أريد مثلها ليس له الحق إذا ما كان رضم فورناه كله مراحة للذكرة الإنسان فأنا أسمع والولد ما تخرج يكون في الجد ثلاثة أربع مرات والهد فيه فأني أكل الشاب أكبر فأني أكل يا أبوات يا أبوك يعني نفدت ثلاثة عشرين يوم يعني يرحمه بقى. الله يرحمه الله يجد الشبه لك احترق. تتحدث عن الموضوع جيد ده؟, ده ولد يستحق من لي واحد والله لا يستحق شربة الناس لكن هو ده حفاض الهذيل هذا وحفاض الهذيل لو ايقظ الله عز وجل هذا الولد فراى هذا الولد يتكلم بهذه الطريقه لما لما تمدا مما يرى ماذا خلف كفارة على جميع في جميع مناحي كفارة ارخل الى الله بابه الأبيض لا ترجع الى الله كالعبد الآبت وارجع سيده رب أولادك رب اولادك وانقل لهم هذه المرارة التي تتجرعها كل يوم بل كل ساعة انقل هذه المرارة لولا دوابط الصور بحثمنا لن هجر المرض. وانطلق كبده لكن كان محسوم محسوم دين لا يستطيع ان يتحرك ما يريد كما قال ابو بكر رضي الله عنه لعمر لما اعترض على ثلث المبادئ قال ايها الرجل استمسك بغرزه فإن الله لا يضيعه ايه هذا ترجمه الآية فاستقم كما أمر نسال الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا رد جميلة وان يأخذ بعيدين ولا واصينا إلى الخير اللهم ارسل لنا جنودنا لنا في أمرنا وسدد اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الناس راحة لنا من كل شر اللهم نقيم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تكلنا علينا بذنوبنا الا من لا يرحم ولا يغفر ربياتي وتسلكها تقواها وذكرها أن تحور من جساها انت تولدها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واثق الكريم لم تنتهي المادة بعد نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي